نريد بعض نطرح بعض الاسئله دي تبينون لنا قضيه هؤلاء الذين يكثرون ها نعم هؤلاء ورثه الخوارج الذين خرجوا على علي بن ابي الله عنه الشيخ استطيع اطرح عليك بعض الاسئله نبدا مثلا بالترتيب حب على تفاصيل نعم والصحاب من كفره الله ورسوله نعم وهو لدينا بالكثير شروع منها العلم ومنها الإرابة أن نعلم بأن هذا الحاكم خالف الحق وهو يعلمه وعراداً وخالق وقرأ ما كنت أولاً تجد أن يصبح رسال من يصبح رسال شرك وتجد غير متأول هذا له فلوس نعم شيخ. ولا يدخل التكرر في التكثير نعم لا بعيد التكفي في قريه هذا, هذا حرام نعم علي شيخ وايضا نسمعوا اقريبات سلمان فهد العوده وصقر الحوالي هل ننصحهم بعدم سماع ذلك هل هل نستطيع أن نسمع الشيخ سلمان العوده وصقر الحوالي شيخ هذه بارك الله فيك الامر الذي اثبت فيه موجود في علم نعم. وهم بعض أسيراتين عليهم ماخذة. نعم. بعض في رصهم ما يجيب لا. ورنا بين هذا وهذا. إذا ما كشفت بعد اجتماع لا. أنفتحت أنت لنا. أشتبش الشيخ نعم. الشيخ نعم. وهذا الاستورة الفكرية شيخ ويكان الخلاف هذه القضية مثلا انهم يكافرون الحكام ويقولون بان يوجد جهاد مثلا في الجزائر واسمعون عشف السلمان وسفر الحوالي هل هذا الخلاف الشيخ خلاف فرعي ام هو خلاف في الاصولة الشيخ هذا هذا خلاف عقدي. نعم يعني ان الاصولة الاستورة الجماعة هل لم تفر احد بلنك هو الشيخ علمنا أنهم لا يكثرون طاحب الكثيرة وكذا ولكن إلا الحكام يقولون يأتون في الآية ومن لا يحكم بما أنزع الله فأولاكم الكافرون يكثرون الحكام فقط هذا الغالة فيها آخر عن إزعاد ذات أن المواد الكفر الذي لا يخدمها لله كما في قول رجل صلى الله عليه وسلم شجاده مسلم حقوق وخجاده وكفر وفي رأيه بعض الأمر باحث ستاء المتسرين أنه ذات في آل أفريكا لأن يبدو في ذلك هناك من يوم يذهب الى المكان الذي يمكن ان يكون هناك من يمكن ان يكون هناك من يمكن ان يكون هناك هذا يمكن ان يكون هناك من يمكن من يمكن ان يكون منكم من يمكن